ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمدها وعطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقدّر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا ان ما يبلغن عناد الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اوف فلا لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما